شكدك مش قدك يا مش قدك بطل مخوار صنت العروب وشعشع الجواتها مش رجل ربا زحف ثوار كل الجيوش تهاب من ملقاتها شلون اوصفك شو جبل جبار انت الكرامي والعروب بذاتها كوفيتك رمز المجد والثار، وكابتك شمس النصر طلعت غا، مسحت الأسى من عان تبج نار، وحالف ترجع للقدس الصح غا، شمس وحواء لكن النجوم إجثار، حامل أس الأم بعمق مأسات غا، ما ظني مثلك حد صان الدار حامي حمل أقصى ورفع راياتها صمتك يريسنا أسد زقار وفكرك رسى في المعرك وساحاتها حشاية وطن حشاية وطن يسيدنا الختيار نجذر بصرف فلسطين وابتلاتها راحل راحل حاضر معي تنكمل المشوار من عالبون العاصف وثوراتها عايش بشعبك عايش بشعبك عايش ابو عمار يا معذب اسرائيل